هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركون وشاء الله ما عبدنا من دونه ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من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 فسروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد إيمانهم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ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 إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول لكم فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا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 فَأَنُوحِ هُوَ لَذِكْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ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 شيء يتفيء ظلاله يتفيء ظلاله عن اليمن والشمال سجدا لله سجدا لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذون إلهين إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون ولهم بالسموات والأرض ولهم الدين واصفا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِن نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مسكم الضر إلا يتجأرون ثم إذا كشفت الرعكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما تينهم فتمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تَالَهُ إِلَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظير يتوارى من القوم من سوء ما بشر به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 فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنمهم الكذب وتصف السنمهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار وأنه مفرطون تَمَاعِنَ اقْنَارَ سَنَاء إِنَّهُمْ مِنْ مِمَّنْ قَبْلَكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً يُؤْمِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزى الله قارئنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بالقرآن العظيم مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الله للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة هاتف رقم 543 4267 اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت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 أبدا ما أبقيتنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر أمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كلامك اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عاجلها واجلها ما علمنا منها وما لم نعلم إنك أنت علام ريوب اللهم يا من يجود على عبده بالنوال قبل السؤال ويغفر لمن تاب إليه بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى والتراب والرمال يا من بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار يا من بسط العباد إليه الأيدي بالذل والضراعة وتذرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين اللهم،, اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن حزبك المفلحين اللهم ارزقنا الخلد بجنانك وارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مذرة ولا فتنة مضلة اللهم يا حي يا قيوم يا سميع الدعاء يا قريب مجيب اللهم يا قريب مجيب أنزل على هؤلاء الحاضرين رحمة من عندك ترحم بها شيوخهم وتصلح بها شبابهم وتهدي بها نساءهم وتغفر بها ذنوبهم وتستر بها عيوبهم وتشرح بها صدورهم وتفرج بها همومهم وتكشف بها كروبهم وتغني بها فقيرهم وتغني بها فقيرهم وتقضي بها ديونهم وتزوج بها عزابهم وعوانسهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسابنا ورغمت له أنوفنا لا تجعلنا بدعائك أشقيا وكن بنا رؤوفا رحيما كنتم بنا رءوف الرحيم يا خير المسولين اللهم يا من فاضت له عبراتنا وذلت له أجسابنا ورغمت له أنوفنا لا تجعلنا بدعائك أشقها وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين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 وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم يا فالق الحب والنوى يا منشئ الأجساد بعد البلا يا كاف المتوكلين عليه إن رجاء إخواننا المجاهدين إلا منك وَخَابَتْ غُلُونُهُمْ إلَّا فِيكِ وَظَعُ فَعْتِمَاتُهُمْ إلَّا عَلَيكِ إِلَى هَنا إِلَى هَنا إِنْ كَانُوا يُجَاهِدُونَ مِنْ أَجْلِكِ وَمِنْ أَجْلِ نُصْرَةِ دِينِكِ وَمِنْ أَجْلِ رَفْعِ رَأْيِهَا إِلَّا إِلَّا اللهم كما نصرت أمياءك وكما نصرت عبادك الصالحين اللهم فانصر هؤلاء المستضعفين اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في العراق وانصرهم في الأفغان وفي الصومان وفي كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعيدك اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم أصلح ذات بينهم واهدهم سبن السلام اللهم وحد صفهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم سدد رأيهم ورميهم اللهم أزل الخلاف عنهم يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم اللهم قوي شوكتهم اللهم صوب سهامهم اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الخائنين اللهم عليك بأعدائهم من اليهود الخائنين ومن المنافقين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعييدك اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتعييدك اللهم إنهم ضعفاء فقوم اللهم إنهم رعفاء فقوهم اللهم إنهم رعفاء فقوهم اللهم يا حي يا قيوم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم اللهم قو شوكتهم اللهم عليك بأعدائهم من الصليبيين الحاقدين وعلى أعدائهم من المنافقين المندسين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أضعف شوكتهم اللهم أوهن عزائمهم اللهم دمر قوتهم اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم واخذف الرعب في قلوبهم اللهم اجعلهم أسرى في أيدي إخواننا المجاهدين بقوتك وقدرتك يا خدير اللهم يا حي يا قيوم يا جبار السماوات والأرض يا جبار السماوات والارض اللهم قلت وقولك الحق انك فايناك المستهزئين اللهم قلت وقولك الحق انك فايناك المستهزئين اللهم قلت وقولك الحق من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر اللهم يا حي يا قيوم اللهم عليك بمن عادى أولى أوليائك رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عليك بمن عاداه وسخربه صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم في كل مكان. اللهم عليك بهم في كل مكان. اللهم من سخر بشخصه أو سخر بكلماته أو سخر بسنته أو سخر بأتباعه. أو ساحر بالداعين إلى دينه اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ألبسهم حلل الشقاء وثياب البلاء وأردان الألم والداء اللهم اقلب صحتهم سقما وعافيتهم رضا اللهم شل أيديهم اللهم شل أيديهم وأخرس حرسنتهم وأعمئ بصارهم كما أعميت بصائرهم بقوتك يا قدير اللهم أصلحوا لنا تأموا لنابوا لا تأموا للمسلمين واجعلهم نصرة للدين حربا على الكافرين والساخرين المستهزئين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسر المأسورين وفرج همهم واكشف كربهم واشرح صدورهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وصل اللهم أسلم وبارك على عبدك ورسولك حب وحبيبك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم هذا العمل في استوديو مؤسسة الإمام البخاري بمكة رقم الهاتف 5495779 والاقتراحاتكم واستفساراتكم على الجوال 050 صفر. ثمانية ثمانية واحد واحد ست سبعة واحد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته